فانكحوا ما طاب لكم من النساء لثنى وثلاث ورباع فإن خبتم من لا تعزلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ونيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وافسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النتاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفق ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قاطوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ فيعين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وويته أبواه فلأمه السدد فإن كان له إخوة فلأمه السدد من بعد وصيد يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نفخ ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نسبب مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورثك كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السجد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث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 فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيا لها منكم فآدوهما فين تابا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا عنهما اللَّهَ الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك, فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التَّوْبَةُ للذين يعملون السيئات حتى إِذَا حضر أحدهم الموت قال إني سبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يروتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وقالاتكم وعماتكم وقَالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمّهاتكم التي أضَعنكم وأمّهاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من رسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفح المحفنات المؤمنات فلما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام فإذا أفقن فإن أتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 والذي تخافون رشودهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهمن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريد إصماحا يوفق الله بيلهما إن الله كان عليما صبيرا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان كنت حسنت يضاعفها ويؤتي من لدن فَكَيْفَ اجرا عظيما فكيف اذا أُمَّةٍ من كل امه بكيد وجئناها بك عليها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 وإن كنتم مرضى أو على تغر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مشتم, أو لا مشتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوه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 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يشترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا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 وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من قد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار كلما, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 ان الله يأمركم من تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله لعن ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا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 ثم جاءوك بِاللَّهِ ثُمَّ مَجَاؤُكَ يَحْمُونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدْنَا إِلَّا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين وَتَوْفِيقًا الله ما يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي وما قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بإذن الله.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 ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذن لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَإِنَّ منكم لمن ليضطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم كم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني, يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائبة منهم غير الذي تقول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 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه واديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميتاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وتحرير وقبة مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فخيار شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهددون سبيلا فَأُولَئِكَ عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وتعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أَجْرُهُ على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائبة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فيكونوا من ورائكم ولتأتي طائبة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذين كفروا لو تغفلون عَنْ عن وَأَمْتِعَتِكُمْ وأمفعتكم فيميلون عليكم ميلة وَاحِدَةً وَلَا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخدوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا في بتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 يستخذون من الناس ولا يستخذون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل, فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأمعام ولآمرنهم, ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قسرانا مبينا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة, فأولئك يدخلون الجنة مَا دَاوَلَهُمْ نُغْمِمُونَ نَقِيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنِيفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبراهيمَ خَليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطا وَيَجْتَبِيكُمْ مِنْ النِّسَاءِ وما يسلى عليكم, عليكم في الكتاب في يتام النساء إلا كي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنفحوهن, تنفحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عليما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فلا جناح عَلَيْهِمَا أَن يصلحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشح وَإِن تحسنوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلغوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا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 إِنَّ الذين آمَنُوا ثم كفروا ثم آمَنُوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليظهر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين لين لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أهنيا من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيتبعون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في كتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم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 وإن كان للكافرين نطيب قالوا ألم نستخفز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مِنَ المنافقين يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ قادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بَلَدَرَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقدمهم الأنبياء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكبرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكبرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلهوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فان رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر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 لكن الله يشهد بما انزل إليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وقدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولده له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا من يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم, فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله